فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ بِالْكِبَرِ أَخَذَ بِجَانِبِهِ أَخَاهُ وَجَعَلَهُ بِسِتْرِهِ ۖ قَالَ يَا أُمِّي إِنِّي رَأَيْتُ رَبِّي يُؤْنِبُنِي فَأَخْرِجِيهِ وَأَخْرِجِي مَعِي بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ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 يسبحون الليل و النهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عَمَّا يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا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 وَمَن يَقُل مِنْهُم إِنِّي إلَهُم مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ اللَّهُ أَكْرَمُ